بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والشفع والليل هل في ذلك قسم كيف فعل ربك بعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوساده الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد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 كلا لا تكرمون اليسير ولا تحضون على ضعام المسكين وتأكلون التراثات للم ألما وتحبون المال حبا جمع كلا إذا ذكت الأرض لكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤذب عذابه أحد ولا يتط وثاقه أحد يا أية النفس المطمئنة ارجوه